ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله. وكل ضلاله في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الحياة سيعقبها ولا شك بعث ونشور ثم سؤال بين يدي الله المنقلب بعده إلى الجنة أو إلى النار أيها المسلمون إن أعظم كلمة تفوه بها لسان وخفق بها جنان هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض هي الكلمة الفاصلة بين الإسلام والشرك هي الكلمة التي من أجلها بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان عظمة هذه الكلمة قال هي كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه لأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين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 وعليها اسست المله ولأجلها جردت سيوف الجهات وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة واقرارا وعملا وجواب الثانية أن محمدا رسول الله معرفة واقرارا وانقيادا وطاعة انتهى كلامه رحمه الله عباد الله إن لهذه الكلمة شانا عند الله عظيما إنها أعظم ما يتفوه به الإنسان وهي أعظم الذكر ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي بسند صحيح سأل ربه جل وعلا فقال ربي علمني دعاء أدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال, فقال موسى عليه السلام لا إله إلا أنت إنما أريد أن تخصني بشيء دون خلقك أريد مرتبة أعلى أريد ذكرا أعظم فلا إله إلا الله كل خلقك يقولونها أكثر الناس أو كثيرون يتفوهون بهذه الكلمة ويقولونها فهو أمر مشاع يعلمه الجميع لكنني أريد شيئا أتقرب به إليك أعظم من هذه الكلمة وذكرا أذكرك به أجل قدرا وأثقل في ميزاني من هذه الكلمة فقال الله جل وعلا يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ولك أن تتخيل هذه الكفة التي ستحمل السماوات السبع ومعها الأراضون السبع أيضا السماء الواحدة التي هي في حجمها وضخامتها أعظم من الأرض بمئات آلاف المرات والتي امتلأت بمخلوقات من الملائكة لا يعلم عددها إلا الذي خلقها جل وعلا أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى فلو أن السماوات السبع وضعن في كفه والارضين السبع بما فيها من جبال واشجار واحجار ومخلوقات من البشر والجن والدواب والحشرات لو انها جميعا وضعت في كفه لمالت بهن لا اله الا الله فهذه الكلمه اعظم من السماوات والارض وأجل قدرا منها جميعا لأنها كلمة التوحيد ولهذا كما أسلفنا من قبل فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا لأجل تحقيق هذه الكلمة يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد قضى رسولنا صلى الله عليه وسلم سائر حياته إلى أن لقي ربه قضى حياته من أجل الدعوة إلى هذه الكلمة كم نال بسببها من الأذى وكم ناله من التعب والمشقة والجهد فصبر واحتسب ذلك كله عند الله طمعا في أن يدخل الناس في حضيرة لا إله إلا الله جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوت عن أشعث قال حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها أن يطوف من خلالها وهي مجمع الناس من سائر الجزيرة يجتمعون في هذه الأسواق يتخللها وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال ووراءه أبو جهل عليه لعنة الله وهو يحثي التراب عليه وفي رواية وهو يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا الهتكم وتتركوا اللات والعزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه إن لهذه الكلمة من الفضائل والأجور عند الله شيئا عظيما فهي أعظم ما يرجح به ميزان العبد يوم القيامة إذا نصبت الموازين إذا, إذا وضع الميزان وأتي لكل انسان بعمله فوضعت الحسنات في كفه والسيئات في كفه أعظم ما يثقل موازين الحسنات هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولا يخفاكم عباد الله لا يخفاكم حديث البطاقة الشهير الذي فيه بشاره لكل موحد وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر جميعها سيئات تخيل يا عبد الله كيف سيكون حال هذا العبد تعرض عليه سيئاته وقد دونت في تسعة وتسعين سجلا الواحد من هذه السجلات مده كمد البصر كلها مملوءة بالسيئات حتى إذا ظن أنه قد هلك قيل له احضر وزنك بقيت لك عندنا حسنه فتعرض عليه بطاقه قد كتب فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فيقال احضر وزنك اي تعال واحضر وانظر الى هذه الحسنة التي بقيت لك ستوضع في موازين حسناتك فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة أمام تسعة وتسعين سجل ماذا ستصنع بطاقة صغيرة توضع في كفة الحسنات أمام هذه السيئات العظيمة التي هي كأمثال الجبال فيقال احضر وزنك فإنك لا تظلم اليوم شيئا فتؤتى بهذه البطاقة يؤتى بهذه البطاقة فتوضع في كفة الحسنات قال صلى الله عليه وسلم وانظر إلى التعبير النبوي قال فطاشت بهن لا إله إلا الله طاشت يعني أنها هبطت بقوة وارتفعت كل تلك السجلات فأصبح من أهل الجنة بماذا بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أهل هذه الكلمة يا عباد الله هم أسعد الناس بشفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد هذا الحديث قبلك لما, رأيتك من لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم حديث الشفاعة الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من حال الناس يوم القيامة وتنقلهم بين الأنبياء حتى يأتوا إلى رسولنا ونبينا وإمامنا سيد الأولين والآخرين يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم فأخر لله ساجدا تحت العرش فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فيقول محمد عليه الصلاة والسلام يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله أريد أن أشفع في أهل لا إله إلا الله ممن دخلوا النار وهذه شفاعة متأخرة لأن الشفاعة الأولى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في الناس جميعا أن يفصل الله بينهم حتى يرى كل منزله أ الى الجنة أو إلى النار فهناك من الموحدين من يدخلون النار ويعذبون فيها فتكون لهم شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله جل وعلا ليس ذلك لك يعني سأخرجهم من غير شفاعة فلهم عندي منزلة خاصة هؤلاء أهل لا إله إلا الله لا يحتاج إلى شفاعتك يا محمد في هؤلاء، فيقول الله عز وجل ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أخرج من قال لا إله إلا الله. إن هذه الكلمة عباد الله هي عصمة للإنسان في الدنيا والآخرة، عصمة له في الدنيا. من أن يسفك دمه فدم الموحد عند الله غال وله قيمة يحفظ بسببه إذا كان من أهل لا إله إلا الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه حينما قتل ذلك الرجل الذي فتك بالمسلمين وقتل منهم خلقا قال أسامة فلحقته أنا ورجل من الأنصار فهرب فلما سقط علوته بالسيف فقال الرجل لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصار وتركه أما أنا فأهويت عليه بالسيف فقتلته الرجل كان مشركا فلما وصل في هذه الساعة راى السيف فوق رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله يريد أن ينجو من السيف والله أعلم بما في قلبه لكن هذا الذي يظهر في الأمر فما كان من أسامة رضي الله عنه غضبا لله ورسوله وانتقاما للمسلمين الذين قتلهم إلا عن قتل هذا الرجل هذا اجتهاد أسامة وهو اجتهاد في غير محله اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالامر فدعا اسامه بن زيد ووجهه يتمعر من الغضب فقال يا اسامه اقتلته قال يا رسول الله قتلته لانه قالها فرارا من السيف قال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها لله أم خوفا من السيف هذا الميزان الدقيق الذي يجب أن نتعامل به مع الناس ليس لنا إلا ظواهرهم ليس من حقنا أن نسأل عن نواياهم ومقاصدهم فأمر النوايا والمقاصد إلى رب القلوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما نحن فليس لنا إلا الظاهر هل لا شققت عن قلبه لتنظر أقالها فرقا من السيف قال يا رسول الله استغفر لي أخطأت استغفر لي يا رسول الله قال يا أسامة ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عن صاحبها يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال يا اسامه ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تحاج عن صاحبها واسامه يقول استغفر لي يا رسول الله ورسول الله لا يزيد على هذه الكلمة حتى قال أسامة وددت اني ما اسلمت الا يوم يخاف من مغبه قتل المسلم او من ظاهره الاسلام فاين أولئك الذين يسترخصون دماء المسلمين أين أولئك الذين يسترخصون دماءهم ويقتلونهم لادنى شبهه او لادنى مشاجره أو خصومة تزهق الأرواح وتسفك الدماء استهانة بدماء المسلمين ودم المسلم الواحد عند الله أعظم حرمة من الكعبة المشرفة أين هؤلاء من مثل هذه الأحاديث العظيمة؟ إن لا إله إلا الله هي العاصمة من عذاب النار هي المنجية غدا بين يدي الله جل وعلا هي المكفرة للذنوب كما ثبت في مسند الإمام أحمد وحسنه الالباني من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر فما أسهل الكلمة ما أسهلها وما أعظم غفلتنا يا عباد الله عن تردادها ودخول الجنة لا يكون إلا لمن معه جواز مكتوب فيه لا إله إلا الله الجنة التي هي مطلب الصالحين وأمنية عباد الله المتقين لا يدخلها مشرك ابدا لا يدخلها كافر ابدا وإن كان محسنا في الدنيا للناس وإن كان قد كف شره عن الناس إلا أنه قد ارتكب أعظم الشر وهو الشرك بالله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عند الامام احمد مفتاح الجنه شهاده ان لا اله الا الله وروى ابن ماجه في سننه عن حذيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب أي يتلاشى كما يدرس وشي الثوب حل حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية لا يوجد في الأرض مصحف لا يوجد كلام الله عز وجل في ليلة واحدة يفقد من الأرض جميعا في آخر الزمان قال وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها قال صلة ابن زفر الذي يروي الحديث عن حذيفة قال يا حذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك فأعرض عنه حذيفة فكررها ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه حذيفة في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار هذه الكلمة تنقذهم من نار جهنم كيف؟ وهم لم يصلوا ولم يصوموا ولم يفعلوا صالحا من الأعمال لأنهم لم يعلموا شيئا منها فهم في آخر الزمان ولم يدركوا من الإسلام إلا هذه الكلمة كما جاء في الحديث هذا الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم فأصبحوا يرددون هذه الكلمة فكانت هذه الكلمة عاصمة لهم من نار جهنم اللهم اعصمنا من نار جهنم أجمعين واجعلنا من ورفة جنة النعيم واغفر لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أقول قول هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب عن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله قال كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في داخل هذا المسجد سبعة أحجار وكان هذا الرجل إذا انتهى وقضى صلاته جاء إلى هذه الأحجار هنا لا يراه إلا الله ولا يعلم به إلا الله جاء إلى هذه الأحجار السبعة فقال يا أحجار أشهدكم أن أنه لا إله إلا الله هكذا كلما فرغ من صلاته جاء إلى هذه الأحجار السبعة لشيء في نفسه فقال لها أيتها الأحجار أشهدكم أنه لا إله إلا الله قال ابن أبي رواد فمرض هذا الاعرابي وغشي عليه فعرج بروحه قال فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار فلما أتي به إلى النار قال رأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم عظم وكبر حتى سد باب جهنم فانطلق بي إلى الباب الآخر فإذا بالحجر الآخر يأتي ويعظم حتى يسد باب جهنم الثاني وهكذا سبعة أبواب كل باب منها إذا أرادت الملائكة أن تقذف بهذا الرجل فيه خرج حجر من تلك الأحجار السبعة التي كان يشهدها أن لا إله إلا الله فكانت حاجبة له من النار وحتى لو دخل المؤمن والمسلم حتى لو دخل المسلم النار كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في حق العاصي أو الفاسق فإن من مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله ان شاء غفر الله له أسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين بمنه وجوده وإحسانه وإن شاء عذبه جل وعلا إلا أنه تبارك وتعالى إن عذبه في النار لا يخلده فيها وإنما يعذبه مدة من الزمان على قدر ذنوبه أو قد يشفع له شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الخلق قبلت شفاعته فيخرجه الله من النار ويدخله الجنة بعد ذلك لكن لا يمكن أبدا أن يكون الموحد خالدا مخلدا في النار وإلا فما الفرق بينه وبين المشرك حينئذ جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار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 فيقول الله عز وجل بعد ذكر الشفاعات حينما يشفع الرسل وتشفع الملائكة يقول الله بعد ذلك شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما نعوذ بالله من عذاب النار تعوذوا بالله من عذاب جهنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال إذا قال العبد في اليوم الواحد ثلاث مرات اللهم أجرني من النار قالت النار اللهم أجره من النار اللهم أجرنا من النار أجمعين اللهم أجرنا من النار أجمعين اللهم أجرنا من النار أجمعين يقول صلى الله عليه وسلم فيخرج الله منها قوما لم يعملوا خيرا قد قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل يخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل ولا خير قدموه ثم يقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود الملائكة تسأل ربها كيف نعرفهم وفي جهنم خلق لا يحصيهم إلا الله أعداد كبيرة يتقلبون في اوديه نار جهنم فيسألون ربهم كيف نعرف هؤلاء يا رب فيقول الله تعرفونهم بسيماهم بعلامات السجود فإنهم طالما سجدوا من أجلي فيعرفونهم بتلك العلامة قال عليه الصلاة والسلام وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود كل الجسم قد تفحم إلا موطن السجود فانه لم تصبه النار قال فيخرجون فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياه فينبتون نبات الحبه في حميل السيل وروى الاجري في كتاب الشريعه والطبراني في المعجم بسند صحيح عن ابراهيم النخعي ان المشركين قالوا لمن دخل النار من المسلمين هؤلاء من المسلمين الذين طال عذابهم في النار يلتفت إليهم المشركون وكلما التفتوا وجدوا المسلمين في النار معهم فيقولون سخرية بهم ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فهنا يغضب الله جل جلاله فيقول للملائكه والنبيين اشفعوا فيشفعون فيخرجون من النار, فيخرجون من النار أن يخرج هؤلاء المسلمون من النار حتى إن إبليس ليتطاول أن يرفع رأسه رجاء أن تدركه رحمة الله لما رأى من عظيم رحمات رب العالمين تنزل على عباده الموحدين هذه كلمة التوحيد وللحديث بقية عن مقتضياتها وشروطها أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا واياكم من أهل هذه الكلمة وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا يوم القيامة عليها صلوا على إمام الموحدين وسيد الأولين والآخرين فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال رسولكم صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزل الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعزل الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعزل الإسلام وانصر المسلمين اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم عجل لهم بالفرج يا رب العالمين اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم كن مع اخواننا في فلسطين وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا ممن يخشاك في الغيب والشهادة اللهم اجعلنا ممن يعبدك حق العبادة اللهم أمتنا على كلمة التوحيد غير مضيعين ولا مبدلين اللهم اجعلنا بها من سكان الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين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 وانشر رحمتك على الحاضر والباد اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض يا رب العالمين اللهم اغث قلوبنا بالإيمان واليقين واسق بلادنا بالخيرات والامطار يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر